كل الليل ليلك والسراج سراجك وانا المكبل بين صبح وداك أبسا من الحجاج تحت حجاجك لو شافك كسرة عطاك الليل ليلك والسراج سراجك وانا المكبل بين صبح وداك أبسا من الحجاج تحت حجاجك لو شافك كسرة عطاك التاج لدعج العيون استسلمت لدعاجك فيهن سحر فاتك وطرفك ساجن الليل لغاب البدر يحتاج والبحر لا شافك يزيد هياج الليل لغاب البدر يحتاج والصبح لا شافك يزيد هياج وسلك الحرير يغار من ديباجك والشمس تخشى خذك الوخاجي حتى النساء ما تحب وزعاجي باللطف تلمس نعمة الديباجي حتى النساء ما تحب وزعاجي باللطف تلمس نعمة الديباجي سيّج على قلبي نعيم سيّاجك واصبح سبب في نشوتي وزعاجك السلام عليكم